صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بَل احْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن لَا لا يضيع أجر المؤمنين.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 فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة مِنَ الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ما ذلك من شيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين الحمد لله رب العالمين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 والله بما تعملون خبيب